بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مسنا وثلاثا ورباع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 إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كبروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم, لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً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 وَلَهُ شَمِعٌ مَّا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكُم مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزروا وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا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 ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تَرَ أن الله أنزل من السماء ماءا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 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا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 ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا ذار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لبور والذين كفروا لهم نار جهنم ما لا يقضى عليهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا رَبن أأَخرجنَا نَععمل الصالِح أَ غَيْيرَ الذي كُ نَعمل أَلَ نُ عَِّركُ يتَذَكر فيِي إمن تَذَكرَ وَجاءكُم النَّذ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 وَلَا يزيد كافِرينَ كُفْرُهُم إا خَسَار قُلْ الأأَرَأيتُم شرَك أَنْكُم النَّذينَ تَدْعونَ مِن دونُون اللههِ أَروني ماذا خَلَقُوا مِن الأررض أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا, كتابا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِنْ يَعِدُوا الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَل إِزَلَةَ إن أَمْسَكهُماَا مِنْ أَحَدم مِ بَعْدهِه إِهُ كأَنَ خَليمًَا غَفُور وَأَقْسَمُ بِلَّهِ جَهْدَأَيمَانمْ لإِْ جَاءَهُ النَّذير لكُ النَّ أَهْدَ لكَُّ أَهْدَ مِنْ إخْدَ الْأُمَن. فلَماا جَاءهُم نذير مَا زَادَهُم إِلَّا نُفُور اسْتِكبَار فِي الأررضِ وَمَكْرَ السَّيّء وَلَا يَحيقُ المَكر السَّيءُ إِلا بِأَهنه فهَا الَذُرونَ إا سُننَّةَ الأولين فَلَ تَجد سُنَّة اللهِ تَبذينَ وَلَ تَجد سُننَّة اللههِ تَحوناَا.